قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم فإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين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 أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إِنِّي إذا لفي ضلال مبين إِنِّي آمنت بربكم فاسمعون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 وجعلنا فيها جنات من نخيل وَأَعْنَابٍ وفجرنا فيها من العيون لِيَأْكُلُوا من ثمره وما عملته أَيْدِيهِمْ أفلا يشكرون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 وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تَأْتِيهِمْ من آية من آيَاتِ ربهم إلا كانوا عنها معرضين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ من لو يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ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 اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أردل بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء